بسم الله الحمد لله الذي عز فارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه ربي جل في علاه ما أكرمه سبحانه ما أعظمه وأصلي وأسلم على من بعثه الله جل وعلا رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات يا من كلفتم تلك الأياد وضربت على تلك الأزرار وضربت على ذلك الكيبورد والله إن هذه الضربات مباركة يوم أن تشرفت بالدخول في هذه المواقع التي ما تقربكم إلا من الله جل وعلا ولا تزيدكم منه سبحانه إلا قربا ولا من الجنان إلا خطوات للأمام فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الأيدي وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر والشكر أحبته بالله أحبتي في الله بالعمل ليس بالقول لما كان الحمد لا كان بالقول وقال الحمد لله وقيل الحمد لله وقل الحمد لله لكن الشكر قال اعملوا بالأياد والعرجل أي نعمل إيش قال اعملوا على داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور ما قال قولوا شكرا قال اعملوا على داوود شكرا أيوة مغزا أعنيه أنا إخوتي في هذه الأزمنة كثر اختلاف الناس على ماذا يا ربي على ماذا يا ربي يقول رب الناس سبحانه أن الناس اختلفوا يقول ليسوا سواء ويقول هم درجات عند الله ويقول جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله تعالوا ننظر الواقع على هذا الكلام صحيح أيه ربي صحيح أدخل على أي موقع إباحي ترى فيه بالملايين عشرين مليون دخلوا في أسبوع سبحان الله ثم اذهب إلى مواقع التي تزيدهم قربا إلى جنة وتبعدهم عن النار تجد والله ما دخلها إلا قليل وصدق ربي العزيز الجليل وقليل من عبادي الشكور لكن هذا الإنسان على نوعين والله لو قدمت لأحد خدمة ثم تفاجأت أن الرجل بدأ يستخدم تلك الخدمة ضدك لقلت هذا قليل خاتم هذا ما يستاهل وإن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد والله كم من أناس الله جل وعلا ينظر إليهم من فوق سبع سماوات وهو لا يستاهل والله وهو عند الله لا يسأل شيء قد حرك فرعان وحرك لكن كل ما أعطاه الله نعمة كلما استخدمها في تلك المواقع الإباحية أخي الغالي وأخيتي نقله معنا سريعة إلى بعض المواقف والمواقع التي نقف عليها في المستشفى وبعض الحالات فانظروا إلى هذه اليد التي خلقها باريها سبحانه جل في علا خلقها يوم أن خلقها سبحانه هذه خمس ثواني أو أقل أو أكثر بقليل انظر ماذا فعلت تلك الثواني في تلك اليد هذه اليد التي أصبحت الآن بشعة وما تستطيع الآن أن تحركها وكلما حرك الأصابع كلما تقطعت وانظروا إذا كيف تتشقق ويتشقق الجلد كلما مد أو حرك الأصابع أو فرق بينها وانظروا إذا هذا المشهد الذي قد يبكي العيون ويدمي القلوب والله كم من سهران وسهران على الانترنت وهو يمسك بالفأرة ويحركها كيفما شاء ويكتب كيفما شاء ونسي أنه يكتب ونسي أنه يكتب عليه هناك في الشمال والله أن ملك الشمال يكتب كلما عملت تلك الأياد وكلما تحركت تلك الأصابع والله جل وعلا يقول ستكتب شهادتهم ويسألون أم يحسبون أن لا نسمع رهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون والله إذا ضغطت هذه هذا الأصبع ضغط على الحاء والآخر ضغط على الباء وكتب أحب من لا يحل له حبه والله سوف يسأل والله جل وعلا يقول لكثير من الناس درهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون أما تلك الأربطة التي هنا التي إذا أراد أن يضرب ذاك العصب على الحرف أو يحرك الفأرة الأربطة التي تنشد وتنتد والله سوف يسأل الواحد الأحد الفرض الصمد عن ماذا اشتدت وعلى ماذا امتدت وعلى ماذا ضرب هذا الأصبع وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين انظروا إلى تلك الأربطة حينما يظهرها الله جل وعلا في رجل احترقت يده وانظروا إلى النار حينما أكلت اللحم وقطعت الجلد ووصلت إلى الأربطة هناك هذه التي تحركت والله ما تحركت يوم أن تحركت إلا وقد سجلت ورصدت من فوق سبع سماوات إنا كنا نستنسخ نسخة تخرج إلى السماء فسوف يسأل الله جل وعلا من الناس من والله سوف تزيد هذه التقنية وهذا المجال في الانترنت يزيده قرب من الله ينظر الله إليه ووالله ما زاده من الله إلا حبه ووالله إن الله جل وعلا قد كتب له على هذه نفس الضربات ونفس المواقع ونفس التعب وكل ما كتبت له حسنات يدخل يوم على إيمان وي ويدخل يوما على طريق التوبة ويدخل يوما على طريق الإسلام ويدخل يوما هنا ويوما هنا والله كل ما شحن هذا الجهاز وكل ما تحركت تلك الأياد وإذا بقلبه يشحن ألا بذكر الله تطمئن القلوب هنا يسمع فلاش إسلامي وهناك يسمع محاضرة وهناك خبر وإذا به من جنة إلى جنة في رياض الجنان يرتع كيف ما شاء والله ما بعدها إلا الجنان وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وهناس لا والله كل يوم تقترب تلك الأياد من النار وهو لا يشعر وهو يظن أن الله جل وعلا هو راض عنه لقد كنت في غفلة من هذا كنت تحسب الدعوة لعب تحسب أنه قلنا وما خلقت جن والإنس إلا ليلعبون لكنه الله سوف يسأل يقول ربي جل في علا ومن يعف من يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة لو ضربت حرف ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ويقول سبحانه سنستدرجهم يضرب الحرف ما عنده شيء يده تتحرك ونسي أن هناك أقوام والله في تلك الليالي وهو جالس لوحده قايم من الساعة 7 الصباح إلى الساعة 12 ما يتحرك فيه ولا عضو إلا رأسه نسي أنه يتمنى أن يحرك هذه اليد بس يريد أن يشرب ماء الساعة ثنتين في الليل جالس وجنبه كاس الماء ما يقدر يرفع علي أن ما تتحرك وذاكا مسكين ظلم نفسه وظلمت نفسها دخلت على المواقع اللباحية وعلى التشاتينج لكن لا ضير ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم فأنصح جميع من يسمعني الآن أن لا يحرم نفسه ما دام هذا الجهاز عنده قد تصل شريط تحمله لمدة ساعة يصل إلى الآفاق ووالله ما سمعه مخلوق إلا وكتب لك هناك عند العليم الخلاق سبحانه وإذا بالناس منهم من يهتدي ومنهم من يسلم ومنهم من يستمع إلى ذاك الذي نزلت في أقصل في الصين وذاك في كندا وكلهم في موازين أعمالك وأنت نائم وقد تدخل صورة إباحية ووالله ينظر إليها مليون شخص وكل هؤلاء الملايين في موازينك وعلى أوزارك يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا. أوصي نفسي وإياكم إخوتي وحبيتي بأن نستغل هذه النعم في أن تقربنا من الجنات ومن من أعطانا النعم سبحانه وشرفني أن أكون في هذا الموقع إيمان وموقع الشيخ نبي العوضي ومن معجزات الله عنا خير الجزاء وموقع طريقة التوبة والمواقع التي لا تعرفون الآن. نشكر القائمين عليها وندعو لهم وننصح كل من يسمعنا أن لا يفوت عليه هذه الفرصة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلف محمد صلى الله عليه وسلم قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح